بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قد حن فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد لا يعلم انذاب عسل ما في <تصفيق> القبر وحصن ما في السد